ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عنه ربك الآن يذر رحمة إن تعلمون من تكون له عاقبة الدار وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقال That's all. Yeah. كَذَلِكَزَنَ لكَثٍ مِنَ المُشكينَ قَدْ ل أَ لذجِ شُرَكَُهُم لُدُهُم وَد PYM JBZ